قابلتك كتير فرجولي عشان الارض حري وشفتك كتير وما شفتش زي يا حبيبي امين قابلتك كتير فرجولي عشان الارض حري وشفتك كتير Fai iga, no hi xeide, el no ho, no hi xeide. Ale